وعن جندب مرفوعة حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة قال فقتلنا ثلاث سواحر وصح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذلك صح عن جندب رضي الله تعالى عنه قال أحمد رحمه الله تعالى عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الحديث سبق الحديث عنه البارحه فقد شرحنا كلمة الموبقات ما معناها وهي التي توبق صاحبها ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول شيء من هذه السبع الموبقات الشرك الشرك بالله عز وجل ثم ثم بالسحر والسحر كما قلنا الشياطين يستعملونه لأن هؤلاء الأناس السحرة يستعينون بالجن والشياطين من الجن لا يساعدون إنسانا إلا إذا تنازل عن شيء من عقيدته فيدخلون في هذه الأعمال التي يقدمون له شركا بالله عز وجل فالسحر من هذه الناحية أصبح مثل الشرك ورسول عليه الصلاة والسلام بين حد الساحر الساحر حده كما سمعنا في هذه الأحاديث ضربه بالسيف يعني أنه يقتل لأنه كافر والعلماء يرون أنه لا يستتاب فمن ثبت أنه ساحر فهذا حده القتل لكن كيف القتل هل معنى كل إنسان يتوهم من شخص أنه سحره يذهب فيقتله لا يكون الأمر كذلك أولا لا بد أن يثبت أن هذا سحر ما هو وهم عند الشخص الذي يصيبه أي أذى ويتوهم أن شخصا سحره فإذا ثبت ان هذا الشخص ساحر يستعمل السحر فرسول الله صلى الله عليه وسلم نص على قتله وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وام سلم أم المؤمنين كما سمعنا فثبت عن ثلاثه من الصحابه قتل الساحر وهذا حده الذي يجب ان ينفذ فيه لكن كما قلت لا يمكن لانسان ان يتوهم أن هناك ساحر سحره ثم يذهب فيقتله هذا لا يصلح بل يذهب إلى الجهات المختصة إلى المسؤولين هم الذين ينفذون حكم القتل على الساحر وعلى غيره يعني ليس لأحد أن يمد يده على أحد ويستدل بهذه الأحاديث على أن هذا ساحر فأنا قتلته لذلك هذا لا ينفع لأنهم يحرونه إلى المحكمة الشرعية وإذا لم يثبت ما قاله بل يعني عمله هذا يؤدي به إلى القصاص يقتصون منه فإذا ثبت أن هناك رجل ساحر يستعمل السحر فالسحر كفر والله نص عليه كتابه أنه كفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر فمن تعلم السحر فقد كفر ومن استعمله فهذا من باب أولى ولكن حده كما عرفنا على أنه يكون عن طريق الحاكم عن طريق المسؤول هو الذي ينفذ الحدود في من ارتكب أمرا فيه حد ثم ذكر من الموبقات أكل الربا السبع الموبقات التي تنبق صاحبها ذكر من ذلك أكل الربا والله يقول في كتابه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ورسول الله صلى الله عليه وسلم نص على تحريمه بل وذكر عددا ممن يشتركون في التحريم أي ممن يشتركون في هذا العمل الكاتب والشاهد كلهم يشتركون في ذلك والربا أصبح في هذا الزمن كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه في آخر الزمن من لم يصيبه مباشرة فسيصيبه غباره اللي المعاملات الربوية والربا معناه من أخذ واحدا في المئة أو خمسة في المئة أو عشرة في المئة هذا يسمى ربا وهو ما سمي للناس بالفائدة ترغيبا فيه لأن الفائدة كل واحدين يحب الفائدة فلم يسموه ربا وإلا لو قالوا لبعض العام ما الذين لا يعرفون ذلك هذا ربا الربا ما يقبله هذه طبيعة الناس وكثير من الناس يتعاملون بالربا لكن هل المعاملة بالربا وهي معصية وكبيرة من الكبائر كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه ونص عليه رسول صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون من استحله واستحله عقديا فهذا هو الذي يستحق أن يحكم عليه بالكفر لان كلمه الاستحلال, الاستحلال العملي لاي معصيه اي مباشرتها هذا لا يسمى كفر وانما هي معصيه كبيره من الكبائر فالذين يتعاملون بالربا هم معرضون لهذا الخطر لكن من استعمله واعتقد انه حلال مثل البيع والشراء كما قال اولئك الذين يتعاملون بالربا قالوا إنما البيع مثل الربا الله رد عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا فمن اعتقد بقلبه أنه حلال وأنه لا شيء عليه فيه وأنه مثل البيع والشراء العادي فهذا حكمه الكفر لأنه خالف هذه النصوص الصريحة واعتقد أن هذا النص لا يحرم عليه ذلك تحريما شرعيا وإنما يقول هذه معصية من المعاصي والناس يعملون ونا أعمل معهم فإن اعتقد ذلك أنه حلال فهذا هو الكافر وإن لم يعتقد أنه حلال وإنما هو يعرف على أنها معصية وجره الشيطان إلى عملها فهذا مرتكب كبير من الكبائر معرض نفسه للخطر والله عز وجل قد ذكر أن آكل الربا هذه حاله يوم القيامة يخرج من قبره كما قال ابن عباس يقوم ويسقط مثل المجنون مثل المسروع الذي يسرعه الشيطان في هذه الدنيا الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المش أما الاستحلال العملي بمعنى أنه لا يعتقد أن هذا الربع حلال ولكن يعمله فهذه هي الكبيرة لأن الاستحلال العملي حتى في جميع الأمور الأخرى مثلا الخمر هو حرام بالإجماع. فمن شربه فقد استعمله من شربه فقد استعمله ولو كرر شربه وهو يعلم على أنها معصية فهذا مرتكب كبير لكن لو أخذ كوب صغير من الخمر وقال هذا لا فرق بينه وبين ماء السماء لا فرق بينه وبين العسل لا فرق بينه وبين مشروبات الحلال لا إذا قال كذلك فهذا كفر لكن لو استمر يشرب ولو شرب براميل وهو يعتقد على أن هذه معصية وكبيرة وانه سيعاقب عليه فهذا ليكفر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري كان رجل مبتلى بالإدمان على الخمر مبتلى فيشرب الخمر ويأتون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد ثم يذهب وينتكس ويرجع مرة أخرى فيشرب فيأتون به فيقيم عليه الحد وهكذا حتى قال رجل يوما قبحه الله أو أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ذلك لا تكن عونا للشيطان على اخيك ثم أقام عليه الحد فقلنا المعاصي توجد في البشر والعيب في عدم تطبيق الحد على من ارتكب هذه المعصية فلو ان انسانا يشرب خمرا ويؤتى به سكران ثم يتركونه ولا يقيمون عليها الحد هذا هو الممنوع هذه هي المخالفه لكن اذا اقاموا عليه الحد وجلدوه ثمانين جلدة يذهبوا اذا شرب مره اخرى يغربوه فالشاهد على ان كلمه الاستحلال لا يقصد بها الاستحلال العملي فهذا الذي شرب الخمر استحله عمليا اخذه وشربه لكن لو اعتقد على انه لا فرق بينه وبين الماء لا فرق بينه وبين ماء زمزم لا قال إذا قال كذلك فهذا لو شرب كوبا يكون كافرا أما إذا لم يعتقد ذلك وشرب الخمر فهو مرتكب معصية كبيرة ومعرض إلى عقاب الله عز وجل ويجب على الجهة المسؤولة الشرعية أن تقيم عليه الحد فنفرق بين الاستحلال العقدي والاستحلال العملي الاستحلال العملي عرفنا هي الممارسة فهؤلاء الذين يتعاملون بالربا هم يمارسونه يشتغلون في الربا لكن إذا اعتقدوا أنه حلال ولا فرق بينه وبين البيع والشراء فهذا هو الكفر وأظن هذا الأمر واضح نقول هذا لأن كثير من الناس ولا سيما الشباب ولا سيما الذين عندهم العواطف الدينية يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر وقد باشرون بمثل هذا الكلام وقالوا البنوك موجودة وإذا كانت البنوك هذه لم تزل فمعنى هذا هو الكفر بعينه وهذه البنوك أريد أن أبين لكم ما فيها البنك كلكم يعرف أنه ليس من الباب إلى الباب كله ربا بل فيه معاملة أخرى الناس يريدون يحولون أموال من بلد إلى أخرى لا يمكن إلا عن هذه الطريق ما يستطيع الانسان يحمل الملايين على سيارته ثم يذهب بها بل قطاع الطريق الان السراج يدخلون له في بيته وياخذون ماله فكيف اذا سافر به بهذه الطريقه اذا البنك هذا فيه عدد من المعاملات ومن ضمن تلك المعاملات فيه نوع اسمه ربا اذا جاء الإنسان واراد قرضا من هذا البنك ليفتح له مشروعا وقال انا اريد مئة الف يقولون لا تفضل يكتب ذاك السند بمائه ألف ويطلبون الضمانات التي ممكن يعني يستعيدون بها هذا المال ثم يعطونه من اول وحلة تسعين ألفا العشرة في المائه ياخذونها مقدما ما يعطون اياها هذا هو الربا بعينه فالمسلم الذي يسمع الذين يكون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي خبط الشيطان من المس ثم يذهب الى البنك وياخذ هذه المعامله فهذا هو الربا أما إذا كان عندك مال وذهبت للبنك وأردت أن تحول هذا المال من بلد بلد، وقالوا أنا عندي مبالغ والمال المال يأخذ منك أجرة ثم تحول هذا المال من بلد إلى بلد والربا ليس في البنوك فقط لو أن شخصا عنده أموال ثم يعطي الناس هذه الأموال بفائدة إما بعشرة في المئة أو بخمسة في المئة هذا هو ربا يعني بدون بنك في مؤسسة موجودة يتعاملون بالربا إذن ليس الربا معناه في البنوك فقط وإنما الربا هو المعامل به سواء كان بين الأفراد أو مع المؤسسات فمن كان عنده أموال ويتعامل مع الناس بهذه الصورة فهذا هو الربا بعينه القول الذي نقول هذا لنبين على أن الذين يقولون أن الذين يرتكبون المعاصي كفار وهذه أدلتهم التي يلبسون بها على الناس هذا قول الخوارج الخوارج ماذا قالوا؟ فيه أحاديث موجودة في الصحيحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذن الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن قالوا معنى ذلك أنه كافر هذه الأحاديث وجدوها ثم وجدوا ايات في كتاب الله عز وجل صريحة في الكفر على من ارتكبت تلك المعاصي ولكن المقصود من ذلك الكافر وليس المقصود به العاصي لأن ذاك رجل الذي قال لجابر بن عبد الله حينما حدثوا على أن أصحاب المعاصي يخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها ويسيروا مثل القراطيس يخرجون بهذه الصورة ثم يلقون في نهر الحياه قال لجابر بن عبد الله ماذا تقول يا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم والله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها استدل بآية نازلة في الكفار وعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في كتاب الله على الكفار فأخذه وطبقوها على المؤمنين إذن المسلم ما دام موحد ولم يشرك بالله شيئا مهما ارتكب من المعاصي فمآله إلى الجنة ولكن هل أحد يستطيع أن يمد إصبعه إلى هذه النار من ارتكب معصية من ارتكب كبيرة معرض للعقاب بالنار والنار هي يوم القيامة هذه النار الموجودة عندنا جزء من, من سبعين جزءا من تلك النار ويوم القيامه هذا الجزء يضم الى تلك الاجزاء فكيف حر هذه النار اللي هي جزء من سبعين ونحن لا نتحمل ان نمد اصبعنا اليها اذا على المسلم ان يبتعد عن هذه المعاصي لكن نبين الحكم الشرعي وما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته الذي قال في الاحاديث الصحيحه احاديث الشفاعه أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يعني بعدما يمحص بعدما يعذب فيجب على المسلم أن يبتعد عن المعاصي جميعا وأن يعلم على أن من تتقب عن المعصية ليس بكافر وإنما هو معرض لعقاب الله وهذا الفكر هو فكر الخوارج هم الذين كفروا عثمان وكفروا الصحابة ثم قتلوا عثمان رضي الله عنه مظلوما وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالجنة على بلوى تصيبه كما في صحيح البخاري ثم اخبر ايضا حينما جاء وقدم ذاك المال في غزوه الجيش العصره فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقتل مظلوما فذهب شخص واخذه و أقبل بها الرسول على عليه الصلاة والسلام حتى يرى وجهه النوع عثمان قال هذا قال نعم يومئذن هو أصحابه على الحق فقتل رضي الله عنه مظلوما والذين قتلوه هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب ولهذا قال علي بن أبي طالب إن لم تعد الأشتر قائد الجيش وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان يعني هم أنفسهم الذين قتلوا عثمان وهم أنفسهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب ويعرف طلاب العلم ان الذي قتله منهم في اخر الامر هو عبد الرحمن بن ملجم عبد الرحمن بن ملجم من القراء وكتب له عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى عمر بن العاص في مصر ليفتح له دارا حتى يعلم الناس القران ثم ظل بعد ذلك وماذا صنع ترصد لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه عند باب منزله وعند خروجه لصلاة الفجر وضربه بالسيف على رأسه وقتله لماذا يتقرب به إلى الله عز وجل يتقرب به إلى الله عز وجل فنحن لو وجدنا الآن بعض الشباب بعض الناس يقتلون المسلمين معناه يتقربون به الى الله على ذلك الفكر يعني على الفكر الخارجي الذين قتلوا الصحابة وكفروهم هذا فكرهم فاتلوا عليه ابن أبي طالب وعبد الرحمن بن ملجم ارجعوا لتاريخه تجدونه من القراء وتجدون أن عمر بن الخطاب كتب له إلى القاهرة إلى عمر بن العاص أن يبني له دارا ليعلم الناس القرآن ثم بعد ذلك ظل ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فالمسلم عليه أن يدعو بهذا الدعاء دائما لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء اذن اكل الربا من الكبائر ثم اكل مال اليتيم هذه السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق الا بالحق عن القاتل يقتل ثم اكل الربا وكذلك اكل مال اليتيم اليتيم ضعيف توفي والده واصبح في أمست الحاجة إلى من يساعده فإذا جاء هذا الذي هو وليه وأكل ماله هذه كبيرة من الكبائر ثم الله عز وجل توعد على ذلك بوعيد لم يكن في غيره من المعاصي إلا في معصية واحدة قال الذين يأكلون نفس الآية الذين ياكلون اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا فاليتيم هو في حاجه للمساعده فبدل ما تساعده تاكل ماله فالله عز وجل يجازي من عمل ذلك بهذا الجزاء اي انه ارتكب هذه الكبيره وانه سيعاقب بالنار يوم القيامه وكذلك التولي يوم الزحف يعني الجهاد بين المسلمين والكفار وحينما تحدث المواجهة بين الكفار وبين المسلمين لا يجد للمسلم أن يولي دبرة إلا إن كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال فمن عمل ذلك وتولى يوم الزحف وهو في صفوف المسلمين فقد ارتكب هذه الكبيرة وهذه الكبيرة تبقه في النار قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات الذي يقذف الرجل او المراه بالفاحشه بالزنا فهذه كبيره من الكبائر والله عز وجل قد بين الحد الذي ينبغي ان يقام على ذلك الرجل فينبغي للمسلم ان يتجنب هذه المعاصي وهذه المعاصي كلها من الكبائر وكما قلنا ليست كل الكبائر هذه وان هذه ما هذه من اكبر الكبائر الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل محصنات القافلات فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه المحاصي جميعا لأنها تعرضه إلى سخط الله عز وجل ولا سيما الشرك فالشرك فالله عز وجل لا يغفره في أسئلة متكررة وهي عن الزيارة والحجاج الآن انتهوا من حجهم ونسأل الله عز وجل القبول للجميع وأن يكون الحج حجا مبرورا وسعينا مشكورا والحج المبرور كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة والحج المبرور أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى لا يريد الإنسان منه أن يقال عنه يا حج فلان لا يريد منه أن يثنون به أن يثنى عليه بذلك الحج وانه رجل حينما يكون بهذه الصفه يسير في قريته في بلده مشهور بهذا وانهم ياتمنونه وانه رجل وصل الى هذه الدرجه اذا كان يقصد من حجه ذلك ونعيد جميع الحجاج من ذلك فهذا يحبط عمله يعني يحبط ذلك العمل لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في العمل لغير الله عز وجل من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه من عمل عملا يعني لله عز وجل وهذا الحديث صحيح مسلم من عمل عملا فأشرك معي فيه غيري تركته وشركه أي أن الله عز وجل غني عن هذا العمل ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه والله يقول ألا لله الدين الخالص فيجب على المسلم أن يخلص نيته في جميع أعماله في الحج وفي غير الحج لأن الريا مما يحبط العمل، ورسول عليه الصلاة والسلام قال أخوه ما خاف على امتي الشرك الأصغر، وبين أن الشرك الأصغر هو الريا لأنه يدخل على الإنسان وهو لا يشعر، ومثل بأن رجلا واقف يصلي مثلا، ومرة آخر صاحب منصب رجل في إدارة رجل كبير. فحينما يراه يغير من حركته الأولى فيطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود من أجل أن يقول عنه ذاك الرجل على أن هذا الرجل ما شاء الله عابد وطيب وكذا حينما يعمل هذا العمل هذا العمل نفسه الذي دخل على عمله الخالص لله عز وجل يحبطه عليه لأنه عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره الحاج بعد أن يقضي حجه ثم يتيسر له أن يأتي للمدينة أولا نعلم على أنه لا ارتباط بين الحج والزيارة أي لا يتوهم الحاج بأن حجه لا يتم إلا إذا جاء للمدينة وزار المدينة لأن الزيارة الهدف منها شد الرحل إلى هذا المسجد وهذا المسجد صلى فيه بألف صلاة ووقتها في كل وقت وحين السنة كلها الباب مفتوح لك أن تأتي للمدينة وأن تصلي في هذا المسجد أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام وهذا الركن حدد بوقت محدد بزمن محدد فليس في السنة كلها إلا هذا اليوم والليلة وهي يوم عرفة من حضره ووقف في عرفة فقد تم حجه ومن لم يتمكن من الوقوف في عرفه في هذا اليوم والليلة فاته الحج إذن ما في صلة بين الزيارة وبين الحج الحج ركم اركان الإسلام وأما الزيارة فيها من الأمور المشروعة من جاء للمسجد وصلى فيه يثاب على ذلك العمل ومن لم يأتي لا شيء عليه إذن نحن يسر الله لنا أن نأتي للمدينة وينبغي أن يكون أو أن تكون نيتنا أن نشددنا الرحل إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثه مساجد لا تشد الرحال يعني من بلد لبلد من أجل العبادة وأخذ الثواب على تلك العبادة لا تكون إلا إذا كانت لهذه الثلاثه الأماكن مسجد الكعبة وهو للحج والصلاة فيه بمات ألف صلاة أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه بألف صلاة والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة إذا شد الرحل يجب أن يكون لهذه المساجد إذا وصلنا المدينة ودخلنا هذا المسجد فأول عمل يعمله الداخل لهذا المسجد أن يصلي تحية المسجد فإن جينا في وقت فريضة فنصلي مع المصلين وإن جينا في غيرهم الفريضه فنصلي تحية المسجد إذا صلينا تحية المسجد يسن لنا بعد ذلك أن نذهب للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون السلام بأدب واحترام وعدم رفع الصوت ولا يحتاج أن يتمسح بالجدران ولا بالصفر هذا الموجود وكثير من الحجاج يتمسح بالابواب يتمسح بالحديد هذا الحديد وهذا الصفر صنع في الورشات يعني الحدادون هم الذين عملوا هذا لم يصنعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدري عنه فما يجوز للانسان ان يتمسح بالجدران يتمسح بالابواب يتمسح بالحلقه الصفر هذا ما يصلح فهذه كله من البدع التي لا ينبغي ان يعملها الانسان فعلى الحج ان يتجنب ذلك تأتي وتذهب إلى الحجرة إلى قبل الرسول عليه الصلاة والسلام وتأتي تسلم عليه بأدب واحترام تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة نشهد أنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة وبلغت الرسالة إن لم يستطع يقول هذا القول يقول السلام عليك يا رسول الله وهذا يكفي ثم يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر ثم يتقدم قليلا ويصلي على ويسلم على عمر رضي الله عنهما جميعا هذه الزيارة المشروعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الذي سبق شرحه في الليالي الماضية بعضكم حضر يمكن أن رسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولتجل بيتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أماكنهم إذن أنت سلمت اولا فلا ينبغي لك أنك كلما صليت ذهبت للسلام كلما صليت ذهبت للسلام كلما جيت إلى المسجد ذهبت للسلام هذا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعل غبر عيدا لأن العيد هو الذي يعود ويتردد ويتكرر ثم أنت تريد شيئا بينه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صل وسلموا عليه فإن سلامكم يبلغون حيث كنتم يعني تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت وسلامك يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه سؤال جاء في هذا الموضوع سائل يمكن وردت عليه هذه الشبهة يقول كيف نجمع بين حديث ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام وحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن امتي السلام وكيف رد الله الروح على رسولنا وقت السلام عليه وهل في غيره هذه الأوقات لم يرد عليه الروح إلى آخره أنا أقول لهذا الأخ السائل وللمستمعين جميعا أنه يجب على كل مسلم إذا جاءه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أدركه بعقله أو لم يدرك فعليه أن يسلم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وإنما هو حنوحى فهو المشرع وهو المعلم وعلينا أن نتبعه سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك هذا يقول كيف نجمع بين هذا وهذا هذا ما في معارضة يعني إذا وقف الإنسان بنفسه وسلم هذا سلامه من منه مباشرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا سلم في مكان بعيد فهناك ملائكه سياحين كلفهم الله عز وجل ياخذوا هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى ان سلامك يبلغ الرسول فان جئت الان وذهبت وسلمت هكذا يكفيك هذا ان كنت في مكان بعيد تسلم والملائكه ياخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قوله كيف كيف ترد روح الرسول عليه الصلاه والسلام فهذا هو الممنوع هذا الذي لا ينبغي ان يقوله المسلم لأن الرجل الذي داخل المسجد هنا والإمام مالك يدرس الناس وسألوا ذاك السؤال وهو قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى كيف استوى الله عز وجل قال في كتابه الرحمن على العرش استوى في سبع آيات من كتاب الله عز وجل فالإمام مالك دهش من هذا السؤال لان السؤال مبتدع ما في أحد يقول كيف لان الانسان روح بين جنبيه لا يدري كيفيتها كل واحد منا معه روح روح بين جنبيه هل احد منا يعرف كيفيه هذه الروح ما تدري ما نعرف الا الحركات الموجوده هذه الحركات تدل على ان هذه النفس وهذه الروح موجوده اذا سلبت مات وخميت خلاص لكن هل تعرفها ما تعرفها ولا تعرف كيفيتها فالإمام مالك بعد أن استجمع قواه لأنه دهش من هذا السؤال رد على ذلك الرجل قال له الاستواء معلوم يعني الاستواء معناه معلوم من لغة العرب فالله عز وجل خاطبهم بهذا الكلام الذي هو بلسانهم فعرفوه الرحمن على العرض يستوى الكيفية لا أحد يعلمها ولا يحيطون به علما فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء حتى تسأل عن كيفيته فكيفية صفات الله عز وجل لا يعلمها إلا هو لها كيفية ولكن نحن لا نعلمها وإنما يعلمها الله عز وجل ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا ثم أمر به فأخرج من الحلقة طردوا لأنه فيه مرض فخشي أن هذا المرض ينتقل للأصحاء الموجودين معه عنده شبه والقرآن عز... الله عز وجل أنزله بلسان العرب فهم يعرفون معناه ودلنا الله عز وجل في كتابه على أن هناك مسائل اشكلت على الصحابة فسألوا وجاء الجواب من الله عز وجل يسألونك عن الأهلة الله قال قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس والحج لولا هذه الأهلة التي جعله الله لمعرفة السنين والحساب ما نعرف متى يدخل هذا ومتى يخرج هذا الديون والمعاملات بين الناس والإجارات والعدد للنساء وكل الأمور المتعلقة بالحساب الذي جعله الله عز وجل لهذه الأمة حتى يستفيدون منه في حياتهم فالله أجابهم بالحاجة التي هم بالشيء الذي هم في حاجة إليه يسألونك عن الأهلة يقول يسألوا هل يعني بدأ صغيرا ثم يكبر كيف يكون ذلك هذا ما في حاجة عليه إن عرفته وإن لم تعرفه لا يضرك هذا لكن حاجتك على هذا الهلال حتى تعرف متى يأتي رمضان تعرف متى يأتي الحج تعرف متى ينقضي الأجل لهذا الدين متى تنتهي عدة هذه المرأة حتى يجب لها أن تتزوج هذا المطلوب هذا هو الحاجة التي عليه قال قل هي, للحج. قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس في معاملاتهم في بيعهم في شرائهم في ديونهم والحج نعرف بهذا الشهر كلكم الآن بقيتم في بلدانكم ولم تأتوا لمكة إلا في هذا الشهر ما سافرت من بلادكم إلا في هذا الشهر الذي فيه الحج قل هي مواقيت للناس والحج يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ميثب كبير ومنافع للناس يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض إذن عدد من الآيات وردت في كتاب الله كان هناك إشكال عند الصحابة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابهم على ذلك من الذي أجابهم الله عز وجل هو الذي جاء بالجواب المرأة التي كانت ظهر منها زوجها جلست يادا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لشيالك عندي حتى نزل الوحي من السماء اذا قلوا هنا في هذه الكيفية الصحابة لم يشكل عليهم شيء في باب اسماء الله وصفاته ولم يشكل عليهم شيء في قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا سلم عليه الانسان رضي الله علي روحي، ولم يشكل عليهم في نقل الملائكة السلام من مكان الى رسوله صلى الله عليه وسلم لم يشكل عليهم ذلك بل فهموا وهذا معروف لكل انسان أما الكيفية فهذه لا يسأل عنها الكيفية هذه لا يسأل عنها وإنما السؤال عن صحة الحديث هل هو صحيح او غير صحيح والحديث بحمد الله صحيح إذن الزيارة نرجع للزيارة الزيارة أن تصلي في هذا المسجد ما تيسر لك والصلاة فيه بألف صلاة أي أجرها بأجر ألف صلاة فيما سواه ليس معنى من صلى صلاة يستر له رصيد ألف وما يحتاج يصلي حتى يكمل هذا الألف لا وإنما الأجر والثواب لهذه الصلاة في هذا المسجد مثل ما تصلي في مسجد الفصله وهذا من فضل الله عز وجل على عباده ويجب على المسلم أن يغتنم هذه الفرصة لا سيما في مكة الصلاة بمائة ألف صلاة فالمسلم ولا سيما الحاج الذي يأتي من بعيد يعني ينبغي له أن يحرص على ذلك سألوا أسئلة يعني هل هناك حد وأن الزيارة لا تتم إلا إذا صلينا أربعين صلاة وهذا يتردد على أزلة كثير من الناس والأمر ليس كذلك أنت إن صليت أربعين ستحصل على هذا الأجر العظيم لو صليت مياه يكون أفضل وأحسن لأنها أكثر لو صليت خمس صلوات تكفي لو صليت صلاة واحدة تكفي إذن ما فيه شرط على أن الزيارة لا تتم إلا بأن يأتي بصلوات محددة إما بأربعين فرضا أو أقل أو أكثر وإنما الإنسان يغتنم الفرصة ما دام هنا فيصلي ما تيسر له فلو صلى مئة أحسن من أربعين طيب هذه الزيارة للمسجد النبوي الصلاة فيه ثم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك من الاماكن التي يسن زيارتها البقيع والبقيع هذا هو مقبره لدفن الموتى من زمن الصحابه من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الحاضر فهذه المقبره الذي فيها عدد من الصحابه وفيها موتى المسلمين من ذاك التاريخ الى الان هي مثل المقبره التي في بلادك من حيث الزياره المشروعه لان في زياره مشروعه وزياره ممنوعه فالزياره المشروعه للمقابر سواء في المدينه او في بلادنا هي انك تاتي الى هذه المقبره وتسلم على اصحابها وتدعو لهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه كنت نهيتكم عن زيرة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة نحن نعيد هذا الحديث أكثر من مرة لأن الزوار يتجددون هذا يأتي وهذا يسافر يعني التكرار ليس معنا لو كانوا جماعة فقط وما في غيرهم ما ينبغي التكرار يعني مرة واحدة تكفي لكن الآن الزوار هؤلاء يسافرون هؤلاء يأتون إذا نزير المشروع أن تأتي وتسلم عليهم وتدعو لهم بأي شيء تدعو بما علمنا رسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لأصحابي هذا القول قالوا ماذا نقول يعني كنا في جاهليتنا إذا ذهبنا إلى أصحاب المقابر طلبنا منهم ما لا يطلب إلا من الله نطلب منهم النصر على الأعداء نطلب إنزال المطر إذا تأخر نطلب شفاء المريض نطلب رد الغائب هكذا كانوا يعملون فرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع علائق الشرك نهاهم نهيا قاطعا عن زيارة القبور فلما عرفوا الإسلام وعرفوا ما يخل بالإسلام وما ينقض الإسلام عند ذلك قال لهم كنت نهيتكم الآن زورها فقالوا ماذا نقول قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار مننا والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم يغفر الله لكم بدل ما كانوا يقولون لهذا الميت ردا للغائب أنزل لنا المطر اشف لنا المريض لا هذا قد انقطعت أعماله وهو في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليه ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان إذا تاتي تدعو لهم هذا الدعاء فيه فائدتان فائدة للموتى لان اعمالهم انقطعت فدعوت لهم فائدة لك انت لانك دعوت لهم فتؤجر على هذا العمل فانت تنال الاجر وتدعو لاخوانك الذين سبقوك بالايمان الامر الاخر انك تتذكر الاخره كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي تتذكر بانك ستموت مثل ما ماتوا لان هؤلاء كانوا مثلك في هذه الحياه جيرانك أبوك أخوك أقاربك ماتوا وجاءوا لهذا المكان فأنت في يوم من الأيام ستكون في هذا المكان إذا تتذكر الاخره فترجع وتعمل الأعمال الصالحة إذا هذه الفائدة التي نستفيدها من زيارة المقابر هنا نسلم على أهل البقية وندعو لهم بهذا الدعاء وإذا كنا في بلادنا مشروع لنا أن نزور المقابر وأن ندعو لهم بهذا الدعاء يعني لا أحد يظن على أن هناك جماعة يحرمون زيارة المقابر ابدا إنما يحرمون الزيارة التي لا تجوز أي أنك إذا ذهبت إليهم ودعوتهم وطلبت منهم ما لا يطلب من الله هذا هو الممنوع سواء كان في المدينة أو كان في بلادك إذن الزيارة المشروعة هو ما سمعتم إذا انتهينا من أهل البقيع وسلمنا عليهم ودعونا لهم ايضا نذهب إلى شهداء احد وشهداء احد في عدد من الصحابة قتلوا في تلك الوقعة ومنهم حمزة فنحن نذهب ونسلم عليهم وندعو لهم مثل ما عملنا هنا نعمل هناك مكان آخر وهو مسجد قباء، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يذهب إليه كل سبت ماشيا وراكبا وقال عليه الصلاة والسلام من صلى في هذا المسجد ركعتين كان له كأجر عمرة مثل ما قلنا في الصلاة يعني ألف صلاة معنى أجرها وثوابها فكذلك إذا ذهبت إلى مسجد قبة وصليت ركعتين فلك أجر عمرة وليس لك عمرة العمر لا بد أن تحرم من الميقات وتذهب وتطف وتسعى وتفك الاحرام ولكن لك الأجر اذا هذا المكان أيضا الذي يزار ما عدا ذلك فلا حاجة لزيارته لأنه لم يثبت ما سماه المساجد السبعة للآن يذهبون إليها الناس والمساجد السبعة كما تعرفون أنتم تعرفون أسماء الموجودين فيها مسجد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هل معقول أن الصحابة هؤلاء كل واحد كبار السن يعرفون متى بنيت إذا ما في حاجة إلى زيارة المساجد السبعة؟ وإنما الزيارة للأشياء التي سمعتم مسجد القبلتين فيه حديثان حديث في صحيح البخاري وأن مسجد القبلتين هو قباء وهذا الحديث في صحيح البخاري وهو أن رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحولت القبلة صلى معه بعد أن حولت القبلة والناس برا ما يدرون ما يعلمون فصلى معه ثم ذهب فلما وصل مسجد قباء هم يصلون متجهين الى بيت المقدس فقال بصوته رفع صوته وقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى الى الكعبه فاستداروا وهم في صلاتهم واكملوها الى الكعبه وننظر لهذا الحديث ولهذا الرجل ولهؤلاء الذين كانوا يصلون هؤلاء الذين كانوا يصلون في صلاه والصلاه يعني ركن اركان الاسلام بل هو الركن الثاني بعد الشهادتين فكيف يحولون انفسهم في الصلاه وهذه الحركات الكثيره قد تبطل الصلاه لماذا اولا سمعوا من ذلك الرجل هذا القول ويعلمون انه لا يكذب وانما بلغهم ما شاهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلوا ذلك الامر مباشره وتحولوا إلى القبلة وأكملوا صلاتهم وهذا مما يجب على المسلم إذا بلغوا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعمل عملا مخالف لهذا الحديث عليه أن يبادر وعليه أن يمتثل وعليه أن يطبق فإذا كان الحديث صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك أن تتردد فيه في ذاك الزمن ما في كذب ما يكذب فقبلوا منه مباشرة لكن فيما بعد صار أناس الذين دخلوا في الإسلام للكيد للإسلام فأكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلتبوا مقعده من النار ثم هذه الأحاديث المكتوبة قد بينها العلماء العلماء بين هذه الأحاديث التي أدخلها الزنادقة وظنوا على أنهم سيفسدون بها عقائد المسلمين بينها العلماء ولم يبق إلا من أضله الله اذا إذا ثبت عندك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تمارس عملا يخالفه فعليك أن تعود لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى يجب على كل مسلم أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أمر بطاعته في عدد المنايات أطيع الله وأطيع الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم ننظر الآن في هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول هنا الطاعة مطلقة لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله من يطع الرسول فغير طاع الله بنص الآية لكن الذين دون أو بعد الله صلى الله عليه وسلم طاعتهم مقيدة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فالله يقول في هذه الآية أطيع الله وأطيع الرسول ثم قال واولي الأمر منكم ما قالوا أطيعوا الأمر منكم أولي الأمر منكم طاعة مقيدا بطاعة الله وطاعة رسوله فإذا كان إنسان أمر بشيء أمر الله به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه ان تطيعه ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق